بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المتثثر قم فانذر وربك فتبد وثيابك فطهر والرجز فهجر والرجز فولا فهجر كم فاصبر فإذا نقر فينا قول فذلك يومئذ يوم, يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا له وَبَنِي نَشُودَ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا أرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبدر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا شحر يبتر إن هذا إلا قول بشر سأفضيه سقر وما أَدْرَاكَ مَا سقر لا تبقي ولا تذر نواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أخهاب النار إلا ألائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا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 وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء من يتقدم أو يتأخض كل نفس بما تسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَفْتُمْ فِيهِ سَقَطُوا قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ وَا كُنَّا نكَذِّبُ بيوم الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا كَانَ فَرْهُمْ شَفَاعَةَ فما لَهُمْ عَنِ التذكرة معرضين كأن لأنهم حمر مستنفرة فرت من قصرة بل يريد كل منهم أن يؤتا فحفا منشرة كلا بل لا يطافون الآخرة لَا إِنَّهُ تَغْفِرُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ